طبعا الحجاب جزء من عقيدة المرأة وشريعتها وليس تقليدا أو موروثا وإنما آية الحجاب في القرآن كآية الصلاة في القرآن والله كما تعبد المرأة بالصلاة والزكاة والصوم أيضا تعبدها بالحجاب وتولى سبحانه لكرامه المراه عليه تصميم حتى ملابسها والمراه المؤمنه تفخر بهذا وتعتز به وتشعر بانها تؤدي عباده إذ اذا لبست حجابها فكانما وقفت تصلي في محرابها والملائكه تصلي عليها وتسلم عليها وتدعو لها وتكتب لها ثوابا ما دامت متحجبه وبعكس ذلك التبرج تبرج مظهر من مظاهر الجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى لأن فيه فتنة وإغراء للرجل والفتنة التي موجودة في قلب الرجل أو المرأة تحتاج إلى حصار لا تحتاج إلى اشعال وهذا الحصار هو العمل الوقائي الذي يقي المجتمع ويقي المرأة ويقي الرجل من فتنة الانحراف. ولذا امر الله المرأة بالحجاب وامر الله الرجل بقض البصر وامر الله عز وجل بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء في اي عمل حتى تكون الحياة نظيفة البرقع اسلوب الان جديد عند النساء يلبسونه وانا في حقيقة الامر اقول انه اخطر على المرأة من لو كانت سافرة لان اجمل ما في المرأة عينيها والشعراء ما تغنوا بشيء في المرأة غير العينين ما تغنوا بالخشوم ولا بالبراطم ولا ما تغنوا إلا بالعينين يقول إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلنا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا والشاعر الغنائي يقول عيونك قطعت قلبي كما حب حب على السكين عمد الشيطان إلى أقناع بعض النساء أنها تطلع عيونها وأنها كمان تركب الموش الصناعية وأنها تسوي أيضا نمص على حاجبها وأنها تسوي كحل وتسوي مكياج ثم تمشي وتفتن الناس بعيونها فأنا لاحظت هذا في إحدى مناطق المملكة وأنا رايح للمحاضره حذرت منه وكان في مجموعة كثير من النساء وبعدين جبت على سبيل النقطة قلت لو وضعت هذا البرقع على عنز لفتنتك لأن عيون العنز من أجمل أنواع العيون لكن يخرب عيونها زقمه ومسامعها وقرونها فإذا شفت الشكل العام عرفت إنه شكل عنز لكن غطه وطلع العيون بس لأن عيونها مثل الساعات تنفتن أنا قلتها نكتة وراحت الأيام وإذا برجل يتصل بي قال يا شيخ قلت نعم قال والله منك صادق قلت وش فيه؟ قال سمعت شريطك شريط العنز ما فهم من الشريط للعنز وخدت لي والله برقع الحرمة ونزلت الحوش عندي غنم في الحوش يقول وحطيت البرقع على واحد من العنوز والله يا شيخ اني طحت عندها قلت عساك ما رحت تخطبها من أمها